ما training nurse yu ویدیوی بیشتر ویدیوی Good <laughs> What? I don't know. Oh, boy, oh, boy. Oh, oh. عطیا الله ورسول دواب كَانَ يَعْتَزِلُ مَنَازِلَكُمْ ثُمَّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا Amen. He's One minute! in love Why, Why? Why? Why you come? Peter, Peter, Come on.